إن وَيَكمَ وَأَسير إِ مَُ طَعمكُم ل وَججِ الَّهِ لاانريد مِنْ كُم جَزَ أَوْ وَبَا شُكوَ إِ نَخابُ مِرُوظِّمَا يَومَن فَالْقَوْمُ مِنَ اللَّهِ شَرٌّ وَذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا قَدَّرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ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 طوارير من فضة قدروا ذات قديرا ويسقون فيها كأسا كان هزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وَيَطُوفُ عَلَجِن إِدانَانُوا خَّدُونَ إذَارَ أَيتَهُمْ حَسبِتَهُم لُؤْنُ أَمَّثُورَ وَإذَارَ أَتَ فَََّ رَ أَتَ نَعمَ وَمُكَن كَذرا عايهم ثياب سندس خضر وإكتبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان تعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آفما أو كفورا واذكر اسم ربك ذكرة وأصيلا